جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وظفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا هذا السائل أحسن الله إليك يسأل عن قصة الإفك في قول صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي نعم كلمة يعذرني النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ما قيل في الافك وتولى كبر ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وأخذ ينشر ويشيع ذلك قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة من يعذرني في رجل قد بلغ أداه في أهلي والمراد من ذلك من يقيم العذر للنبي عليه الصلاة والسلام ومراده بذلك أن يوقف هذا الرجل عند حده وعن مضيه في هذا الأذى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قام سعد رضي الله عنه وقال أنا اعذرك فيه إن كان من الأوس قتلنا وإن كان من اخواننا الخزرج ننظر ماذا تأمرنا فيه دون أن أن يسمي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل وهل هو من الأوس أو من الخزرج أو غيرهم نعم هل صحيح ان هرقل أسلم في أول أمره هرقل في أول أمره لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صحة هذا الدين ذكر صحة هذا الدين ونخرت البطارقه الذين عنده يعني خوفا على دنيا امتنع فكأنه بدأ يعني يفكر تفكيرا في الدخول في هذا الدين ولما رأى من حوله انزعجوا من كلامه هذا رجع ولما يدخل في دين الله سبحانه وتعالى وبعض العلماء مر معنا الآن في غزوة أو بعث مؤته أن هرقل بنفسه هو الذي خرج للقتال وهذا جاء في بعض الروايات ولم تأتي بأسانيد صحيحة وفي بعضها أن الذي خرج هم قادته ولهذا يذكرون أنه لم يحفظ أنه في شيء من القتال الذي كان للمسلمين أنه خرج بنفسه أنه خرج بنفسه لأنه كان على علم بأنه صادق وأنه منصور وأن دينه مظفر وعلم ذلك من الكتب التي كانت عندهم لكن خوفه على دنياه وعلى زعامته وعلى رئاسته منعه من الدخول في هذا الدين يقول فضيلة الشيخ هل بنو بكر من قريش؟ بنو بكر كان بينهم وبين قريش عقد لما كانت لما كانت لما كان الصلح في في الحديبيه بنو بكر كان بينهم وبين قريش عقد يعني كانوا مع قريش ومحالفون لهم وخزاعه كان عقدهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهم ليسوا من قريش لكن كان معهم وقريش عقد نعم هل يجوز الحلف بحق لا إله إلا الله كأن يقول وحق لا إله إلا الله الحلف لا يكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته من كان حالفا فل يحلف بالله وحق لا إله إلا الله هو الاخلاص اخلاص العبادة لله جل وعلا أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى وأن يؤتى أن يؤتى بالأعمال خالصة فحق لا إله إلا الله أن يخلص العبد دينه لله سبحانه وتعالى فهل للإنسان يحلف بإخلاصه لله أو بعبادته لله أو بأعماله وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى فهذا كله من الحلف الذي لا يشرع الحلف لا يكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته من كان حالفا فليحلف بالله نعم يسأل عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا الرجل إماما فهل يصلى وراءه جاه النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك ولا ريب أعظم جاه فجاه صلى الله عليه وسلم هو أعظم جاه والله سبحانه وتعالى قال عن عيسى عليه قال عن موسى وكان عند الله وجيها وقال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى ومن عيسى ومن جميع النبيين فجاهه صلى الله عليه وسلم بلا شك أعظم جاه ومكانته هي أعظم مكانة لكننا لا نعلم دليلا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة يدل على مشروعية التوسل بجاهه يدل على مشروعية التوسل بجاه جاءت سنن واضحة وأحاديث بينه تبين لنا بماذا نتوسل فجاء في النصوص التوسل بأسماء الله وصفاته وهذا جاء في القرآن وجاء في أحاديث صحاح كثيرة وجاء في ادعيه كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته وجاء أيضا التوسل بعمل العبد الصالح إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا فهذا توسل بالإيمان فالتوسل بالإيمان التوسل بالأعمال الصالح هذا مشروع دلت عليه الدلائل الصحيحة ولهذا يجوز لك أن تقول في توسلك اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أو باتباعي لنبيك أو بحرصي على اتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك لأن هذا عملك ولك أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالك الصالحة مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسل كل واحد منهم إلى الله بعمل صالح أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، والثاني توسل إلى الله بعفة عن الزنا والثالث توسل إلى الله سبحانه وتعالى برد أجرة الأجير لصاحبها وهذه أعمال صالحة مباركة قاموا بها متقربين إلى الله فتوسلوا إلى الله ففرج الله عنهم ما كانوا فيه فالإنسان لا أن يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة لكن لا يوجد دليل في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا نص العلماء المحققون أهل البصيرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل من البدع المحدثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد أي مردود على صاحبه غير مقبول من ولا دليل على مشروعية التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستدل به على ذلك لا يخلو من أمرين إما أحاديث صحيحة ليس فيها دلالة مثل حديث اللهم إنا كنا نتوسل اليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا هذا ليس توسلا بالجاه ولا بالذات ولا بالمكانة وانما هو توسل بدعاء النبي لما كان حيا عليه الصلاه والسلام كان يقوم ويدعو الله ويؤمنون وراءه فلما مات صلوات الله وسلامه عليه قالوا يا قال عمر رضي الله عنه قم يا العباس فدعوا الله لنا قم العباس الله لنا فهذا توسل بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام وليس توسلا بجاهه ومن استدل به على مشروعية التوسل بالجاه لم يفهم الحديث ولم يعرف مدلولا وهناك حديث أخرى لا تصح يستدلون بها مثل الحديث توسلوا بجاه إن جاه عند الله عظيم هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ولا يحل أن يقول قائل قال صلى الله عليه وسلم توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم هذا لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه أيها الاخوه الكرام لنتوسل إلى الله ربنا سبحانه وتعالى بما جاء في ديننا بمشروعية توسلنا إلى ربنا به فلنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى ولنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا الصالحة لنتوسل أيها الاخوه الكرام إلى الله سبحانه وتعالى ربنا بحبنا لنبيه عليه الصلاة والسلام باتباعنا لسنته، بأعمالنا الصالحة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فكل ذلك مما شرعه الله لنا اللهم انا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت اللهم انا نتوسل إليك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم المنان الجواد ذو الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن تجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم وأن تصلح لنا شأننا كله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 واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أنت اعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنا ربنا inna ظلمنا أنفسana وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ومحمد وآله وصحبه أجمعين بزاكم الله خير سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتمرين